الحمد لله الكبير المتعال للعظمة والجلال بأمره تسير الجبال وتدك الأرض وتور السماء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالصيام والقيام كبت عدونا وظهرت أمنا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا ولك الشكر على ذلك كثيرا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا يا أكرم مسول يا أعظم مأمول يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر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 يعلم خفي الكلام ويرى ما في العروق وما في بواطن العظام يا الله يا الله يا الله اللهم حصننا بأمنك وأمانك الله أحروسنا بأمنك وأمانك، اللهم احرسنا بأمنك وأمانك، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، يا العالمين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ. ضامنتك ان نغتال من تحتنا اللهم اكفنا واحرسنا من شر الشياطين نعوذ بك من الشياطين نعوذ بك من الشياطين نعوذ بك من, نعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم اكفنا شره اللهم اكفنا شره نعوذ بك منه يا الله يا رب العالمين اللهم أمن فزعنا وارحم ضعفنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا اشف مريضنا وارحم ميتنا وارحم ميتنا وارحم ميتنا يا أكرم الأكرمين إلهنا وسيدنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل اللهم اجعلنا ممن يلبس والديه تاج الوقار تاج الوقار تاج الوقار يوم القيامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد